نهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين <تصفيق> قال في يا بني انت مقعدا من من وليكم لما سئوا اتفوا ريشا إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَ جاءت ديننا عليه كاء فاما والله امرنا بها قل ان الله لا يمر بالف أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم فريقا هذا وفريقا حق وعنكم مطلع الله انهم الشياطين اولياء cardinal सं